ولقال ما شاء الله اللي قلت إلا بلا أنت تبقى عاية ستارد معاهم أصلا <تصفيق> لا خلوكوا في الناس اللي, اللي مفيش ستارد خالص وخليك في اللي اللفوية كده يعني كفالة اليتيم إيه برضو سعي على أرملة أو مسكين قلنا برضو شوف واحدة أرملة ولا لحاجة وتسعى عليها أو مسكين تبقى أنت نفقتها من جيبك وبرضو بما تستطيع أنت رجل على قد حالك باللي تقدر عليه كأنه هو تقدر عليه رغيف خير لا تحترن من المعروف شيئا أنك تفرج عن مسلم كربة تلاقيه مناس عندهم مشاكل لك لو رحت المستشفى ولا رحت في أي مكان لا مكان بقى كرب بالناس من هنا للصبح فتفرج عن واحد من دول كرباته من الحاجات اللي تظهر فيها حسن الخلق التحب في الله وده في إن رمضان بقى فطرت وكنت ترفع صمغة التليفون يلا يا فلان عشان نروح نلحق نصلي مع الشيخ فلان وهو مثلا فلاني يبقى قد مسلم اللي عنده سيارة يأخذ فيها اثنين ثلاثة ويطلع بيهم على الشيخ فلان أو الشيخ علان وها كذا عشان يبقى معنى من معاني الحب في الله وجميل قوي اجتمعنا عليه صلينا مع بعض وتفرقنا عليه يمكن إن شاء الله نبقى من السبعة الذين يظلهم الله بظله من المعاني المهمة قوي اللي انت تعملها التواضع يعني إيه انت محتاج ان انت تنكسر لله شوي في رمضان تتواضع للغلابة والمساكين دول وتتواضع حتى مع الناس اللي, اللي عاملك بعكس كده بكبر ولا شيء المؤمن غر كريم أنا بس بيقول المؤمن غر كريم يعني ممكن الناس تقعد تعمل عليه بس هو أمر عند ربنا سبحانه وتعالى حجم الحاجات إكرام الضيف طبعا الضيف بقى اللي بيجوا في رمضان وما شابه الحلم وكظم الغيز الرفق في كل أحوالك كل المعاني دي عايزين نجدد يا جماعة فيها المعاني علشان يبقى حسن الأعمال عايزك بقى الكنز الأخير كنز الأجور المضاعفة عايزك عندنا أربع جمع في رمضان أعظم حديث زيه. زيه في ما فيش زيه ما فيش زيه فيما نعرف في السنة كلها الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصط ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها تم تصور؟ من المسجد لغاية بيتك من بيتك للمسجد ألف خطوة يكتب لك ألف سنة قيام وصيام الأخوات طبعا دلوقتي حالا سؤال طب وإحنا معلناش جمعة نعمل إيه لو إنك حثتي زوجك أو ابنك أو أخوك على التبكير لصلاة الجمعة وإنه يأخذ السواب ده إحنا لسه قايلين بالاحتساب تأخذ كل حاجة آه والله بالاحتساب أداله على الخير كفاعله يبقى حاجة من الحاجات أن أنت تؤمرين أنه يروح علشان يضاعف الأجر اتنين من الحاجات اللي يضاعف بها الأجر جدا جدا قلنا اللي يروح يصلي نافلة تكتب له ثواب عمره واللي يروح يصلي فريضة تكتب له ثواب حجة يضاعف بها الأجر طبعا جلسة الشروق صلاة الضحى وأهميتها إنها تبقى على الأقل صدقة عن كل جسمك كل مفصل في جسمك 360 مفصل يكونوا كلهم يأتوا دول صدقتهم في ميزان حسناتك بصلاة الضحى عايزك تصل ركعتين كل يوم حيث لا يرك الناس عشان بيضعف الجام خمسة وعشرين ضعف عايزك تتواصل بخير الأعمال النبي قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم أحسن حاجة أذكاها عند مليككم أرفعها في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق أحسن من الصدقات بالذهب والفضة خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أعظم من الجهاد في سبيل الله إيه بقى ذكر الله الذكر أعظم من كل ذلك فعشان كده عايزك تهتم الذكر المضاعف الاستغفار المضاعف اللي هو إيه الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة طيب التسبيح المضاعف اللي هو ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ستينة جوائرية لا قاعد على المصلية بتاعتها من ساعة مسبها قبل ما ينزل لصلاة الفجر لغاية بعد الشروق بس لها قاعدة بتسبح قال لها لك على حاجة تجيب كل اللي انت بتعمليه ده كله ايه بقى سبحان الله وبي عدد عبد خلقه ورضه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هتنزل الشغل طيب وانت دخل الشغل تقول ايه ذكر السوق ذكر السوق ده الشيخ الألباني محسن الحديث في ناس مضعفينهم خلينا يا عم مع المحسنين الحديث خلينا ناخد الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يدخل السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير النبي قال لي صلى الله عليه وسلم كتب الله له ألف ألف حسنة مليون حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة قلنا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. من حاجات برضو المضعفة في الذكر غرس الجنة تغرس نخلة في الجنة بايه؟ سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة تبني كل يوم أصر في الجنة بايه؟ قل هو الله أحد عشر مرات تذكر ربك بأحب كلام إليه أحلى حاجة ربنا بحباه سبحان الله وبحمده هذا مصطفى الله لملائكته ولعباده وفي لفظ أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تجيب الكنز بقى ومحتاجه الكنز دعلا لكي كل يوم تستقوي بالله ربنا يديك القوة كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله من الحاجات الصدقات طبعا الصدقة بس مش الصدقة اللي هي للفقير بس صدقة جارية صدقة جارية زي ايه انك تتكفل طالب علم بس يطلع طالب علم بجد وكل كلمة بعد كده ينطقها في ميزان حسناتك انك تعمل مثلا مشروع زي سبيل مياه انك تحط كتب في مكتبة الناس بتقراها يعني ايديهم فيها بحيث انه يكثر من اعمالك انك تعمل شريط وقف بس الشرط فيه هتاخد الشريط وتوزعه لغيرك عشان مثلا كل واحد هياخده وياخده بعشرة وانت تجيب لك ميت شريت يبقى ألف واحد سمعوه كلهم في ميزان حسناتك أو كتيب بنفس الشكل أو أسكار المطويات بتاعة رمضان وغيرها كل الكلام ده بحيث ان صدقات جارية يتعدى نفعها وفيها نية تانية نية الدعوة لان كل دول هيبقوا في ميزانك فعشان كده يبقى العمل مضاعف وكبير عند رب العالمين من الحاجات أخيرا بس ديبقى للمعتمرين طبعا مفيش بقى أعظم من كده مضاعفة للأجر كل حاجة عام بمئة ألف طب انت مش هتطلع تعرف تجيب الأجر ده آه بالاحتساب ازاي بقى يعني انت أنا عايزك كل يوم كل يوم أنا قلت الكلام ده في فضل العشر الأول من ذي الحجة ان احنا مش هنبلغ الحج طب نعمل ايه كل يوم تدعي يا رب حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر عايزك أنا بقى الدعوة دي على طول في الصحور وفي الفطار يا رب حبسني العذر فلا تحرمني الأجر تكتب لك الأجر هذا كله الكنز الأخير يا شباب عتق النار هقول لك فيه حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل خذوا بألكوا بقى معي في الكلام فمن كبر لله قال الله أكبر وحمد لله الحمد لله وهلل لله لا إله إلا الله وسبح لله سبحان الله واستغفر لله استغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أدي إمواطة الأزة عن الطريق أو شوكا أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة يعني المفصل فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه من النار يعني ايه؟ يعني هم ثلاث أعمال ايه هم؟ واحد الذكر اللي احنا قلناه تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد مستغفار اتنين اماطة الأزع عن الطريق وآخر حاجة أمر بمعروفه نايا عن المنكر لو عملت دول قال فقد زحزح نفسه عن النار أخيرا تذكر أن ربك يقول لك يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوب استقبلتك بمثلهن من المغفرة وأغفر لك ولا أبالي. بادر. قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال لا يرفع القلم. ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر ألقاها وإلا كتبت واحدة فأسأل الله تعالى أن يكون رمضان هذا العام لنا جميعا شهر العتق من النار